قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ لِمَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَ عِوَجًا تبعونها عوشا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحذر الله جميعا ولا تفروقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاللف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذتكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم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 وَأَمَّا الَّينَ بََِّّتُ جوهم فَفِي رَحْمَةٍ الله فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِهُ سِيهَا خَالدُون فِيكآياتةُ اللهَِّ نَْنهَا عَلَْيكَ بِالحَفِّ وَمَ اللهَّهُ يُريد بُلْمَ للِعَالمِين وَلِلهِمَا فيِي السَّماوَاتِ وَماَا فِي الأْرضِ وَإِلَى اللهَّه تُجَع الأُمور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 وَإ يوقاتِدُوكُمِ وَّوكُم الْ الأدَذَرَكُمَّ لاصَرُون برُِضَةَعَلَْنِ مُزِلَّةُ أَينَ مَا تُقِفُون إِلَّا بِحَذِرٍ مِنَ اللَّام إِلَّا بحَذِلٍ مِنَ اللَّه, إلا بحبل من الله وحبل من الناس.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 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 مَثَلمَا يُم فقُونَ فيِي هذه الحياةِ الدُّمكَمَتَ لِرحٍ فِيهَا صِرٌ أَصابَت حْتَقَو أَصابت حَْتَقَوْم ظَلَمُ أَْفُسَهُمْ ظَلَمُ أَنْفُسَهُم فَأَهْلَكَتهُ وَماَا ظَلَمَهُم الله وَماَا بَلَمَهُم الله ولكن أَفُسَهُمْ يَبللمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقوما من دونكم لا تتخذوا بقوما من دونكم لا يئنونكم خبالا والذوما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم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 بَلَاءَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ طَوْرِهِمْ هَذَا هَذَا يُنْذِرُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ آلَافٍ بِخَمْسَةَ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ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 ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقد منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وينفق الكافرين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 وَمَا محمد إِلَّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبينه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد تواب الدنيا نؤته منها ومن يرد, ومن يرد تواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين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 بآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنة ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تقعوا الذين كفروا إن تقعوا الذين كفروا يردوكم على بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما, بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئسمة والظالمين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 لَُّ صََفَكُم عَْهُم ل بتَلِيَكم وَلاقددعَفَ عَنْكُمْ واللههُ د قَبٍْ على المؤْمِلين إذ تصعدون ولا تنوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخرات فأتابكم غمنا بغما فأتابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما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 إذ فِيهِمْ رَسُولًا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أَصَابَتْكُم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا مبين قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فالفرحين بما آتاهم الله من قبله وَرِخينَ بِمَا آتَهُم اللَّهُ مِ قَبْلِهِ وَيَسْتَبِشِرون وَيَسْتَبشِرونَ بالَِّذينَ لَمْ يَْحَقُوبهِم مِ خَلبِهِمْ أَلَّا قَوْقُ عَلَم أَللا قَوْكُ عَلَيْهِم وَلهُم يَحْذَنون يَسْتَبِشِونَ بِنِعمَةٍ مِنَ الللههِ وَقَبلهُ وَأَنَّ اللهَّه لا يُضيع أَجرَ الْ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 سَنَكبُ مَا قالَاوا وَقَدت لَهُُأَن بأَ بِغَيْرِ حَقَّّ وَنَقُذُوقُ عَدَابَ الْ الحَريد ذَلِكَ بِمَا ققدمَتْ أَديكُمْ وَأََّ اللهَّهَا لَْسَ بِضَلَّ مِِعَبيدَّذنَ قالوا إِن اللهَّه عَِدَ إلَْنَا أَلَّ نُؤمِنَ لِغَسُول أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَلِلَّذِي قُلْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَلِلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قبلك جاءوا بالبينات والذكر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وانما توفقون اجوركم وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك مَن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين مِنْ أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا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 فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم لَّا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنت بعضكم من بعض الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله في سبيله وقاتلوا وقتلوا نكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تنتجر من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم شهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منهما سوجا وذث منهما رجالا كثيرا ونساء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 فإن طبقن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤثثوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 إ الذيين يَأقلُلونَ أمولَ اليَتامابُلمًا إما يَأكللونَ ببُونهِ النار إنما يأكُلونَ فيبُقُونهِ النار يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن تلتا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس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 آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصق ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولده فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما ترككم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أو دين غَيْرَ مُضَارٍّ وصية من الله والله عليم الحليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك الفوت العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً يدخله ناراً هارداً فيها وله عذاب مهين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 وَلَسَةفسوبَة للَّذِنَ يعملونَ السئاتِ حس إ حَبَرَ أحدهُ الموود حتى إذا حَضر أحدهُ المووتُْ قَا إي تُبتُ الْ الآن وََّذنَ ييموتونَ وَهُم فُفَّاب أناَاائِكَأَعْتَدِنا للَهُ عذابًا أديمام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 لَتُهَادُون بِبَعضِ مَا آتَيْتُمُهُم إِلَّا أَن يَأْتِينَ إِلَّا أَن يَأْتُونَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِكَرِحْتُهُ فَعسَأَ تَكرَهُ شَيْئ فَعسَأَ تَكْرَهُ شَيْئَو وَيَجعللَ اللهَّهُ فِيهِ خَيرًا َكثير وَإِنْ أأَرَْكُ مِسْتِبدَالَ زوج مكَانَ زَوْوج وَدَيْتُمْ إحْدَهُ نَّقِطَرَ فَلَا تَأْذُ مِنْه ششييْئًا اتأخذونه ببدان واثم مبين وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنِهُ كَان فاخِشَةَوا وَمَقُتَو وَسأَسَبِيلَام حُرِّ مَكَ لَْكُمْ أَُّهَا تُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَقَواتُكُمْ وَعمَّاتُكُمْ وَأَمَّ تُكُم وَقالَااتُكم وَبَنَااتٌ الْ الأخِ وَبَنَااتُ الْ الأُخْتِ وَأَُّهَا تُكُمْ وَأَُّهَا تُكُم الَّاتِأَرْربَعْنَكُمْ مِنَ الروبَع وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما